مقرنين وإننا إلى ربنا لم قلب وجعلوا له من عباده جزاء إن الإنسان لكثير نبي أم اتخذن ويخلق بنات وأفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظير أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين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 وَإِنَّ عَلاَءَ سَادِهِمْ مُهْتَدُونَ